الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي الحلقة التاسعة والتسعون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نبدأها بقول الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديء السماوات والأعوام وإذا قا عمرا فإنما يقول له كن فيكون قالوا أطلق العود إلى كل من تفوه بهذه النقالة الكاذبة المُنكر من اليهود والنصارى وغيرهم فاليهود قالوا زين وزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله والمشركون قالوا الملائكة بنات الله وكل هؤلاء قالوا فرية عظيمة وإثما نبيا ولهذا قال الله تعالى سبحانه أي تنزيها الله أن يكون له ولد لأن الله غني عن كل شيء وهو ما لكل كل شيء إنما يتخله والولد إنما يتخله من كان محتاجا مفتقرا أن رب عز وجل فإنه ليس بحاجة إلى أحد لأن له نوفى المطلق، بل له ما في السماوات والأرض ولأن كل أحد خاضع لله يمين له مقادل لأمره الكوني والمؤمن مقادل لأمره شرعي كل له يقانثون تديع السماوات والأرض أي خالقهما ابتداءا على غير مثال سبق فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ الْغَنِيُّ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَيْفَ تَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَقَدْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَبَدَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِذَا قَضَى أمراً أي أَيْ كَتَبَهُ قَدَرًا وَكَوْنًا فإنما يقول له كن فيكون كلمة واحدة لا تفنى مرة أخرى يقولها جل وعلا للشيء مهما كان فيكون في الحال سب غريب أن يخلق الله تعالى عيسى بن مريم فلا أب مثل عيسى عند الله كمه لآدم خلقهم تراب ثم قال له كن فيكون في هاتين آيتين من الفوائد والإحكام بيان هذه الفرية العظيمة التي افتراها الظالمون على ربهم جل وعلا وهي أن الله اتخذ ولدا وقد ديننا أن اليهود قالوا رزير ابن الله وأن نصارى قال المسيح ابن الله وأن المشركين قال الملائكة بنات الله ومن فائدها وأحكامها قيام تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص لقوله سبحانه ومن ذلك تنزيهه عن اتخاذ الولد ومن فائد هذه الآية أحكامها بيان كما لقينا الله عز وجل عن اتخاذ الولد حيث إنه سبحانه وتعالى مالك كل السماوات والأرض وما فيهما ومن فائدة هذه الآية وأحكامها أن جميع الخلق قانس لله ومنهم والمسيح والملائكة كل من قامت لله عز وجل دليل له فلا منكم أن يكون ولد له سبحانه وبحمده ومن فوائد الآيات الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يتخذ ولدا لأنه خالق الصموات والأرض فهو مستغن عن ولد ومن فوائدها إقانس الدليل على بطلان الشبهة التي احتج بها النصارى على كون المسيح على كون المسيح من الله حيث قالوا إنه خلق بلا أب فأبوه والله الله الله عز وجل أنه خالق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق البشر كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وخالق السماوات والأرض لا يمكنه عليه أن يخلق البشر ومن فائز الآية الكريمة وأحكامها قيام كمال قدرة الله عز وجل تقوله وإذا قرأ أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومن فوائدها أن الأمر مهما كان تعظمته فإن الله تعالى قادر على عليه بكلمة واحدة هي كن فيكون كما عرض الله عز وجل ولهذا لما خلق الله قلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكذب ما هو كائن إلى يوم القيامة ومن فوائد آية وأحكامها إثباث القول لله وأن الله يقول وأن قوله بحروف يقوله كل فإن هذه الكلمة حروف وفي رد على من يقول إن كلام الله عز وجل وقوله هو المعنى القائم بنفسه وليس حروفا أو أصواتا تسمع وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه وما يسمع من ذلك فإنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله ولا شك أن هذا القول خطأ عظيم وخطأ فاحش فإن القول الذي يكون في النفس لا يطلق عليه اسم القول بل لا بد أن يقال أن مقيد كما قال تعالى ويقولون في أنفسهم لا, لا يعذبنا الله أما القول عند الإطلاق فإنه قول الذي يصنع ويكون من حروف يسمعها من وجه إليه الخطاب وقال لهم تعالى في موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكريما وقال وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا وهذا اعني كون الكلام كلام الله عز وجل اعني كون كلام الله عز وجل مشروحا واصوات مسموعه وقو السلف وائمه الخلاف ولا عبرتها من خالف طريقهم ومن توائد هذه الآية وأحكامها أن كل شيء يسمع كلام الله عز وجل إذا وجه إليه الكلام لأنه يوجه الشيء إلى الأمر كن فيكون على ما أراد الله عز وجل وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.